الشيخ الحسيني مصطفى الريث في قصيدة بعنوان هيا بنا فكتاب الله يجمعنا بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تبارك وتعالى واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتدى بهديه واتبع طريقته وصار على نهجه الى يوم الدين وبعد فاني اشكر وزارة العدل والشؤون الاسلامية حين وجهت لي الدعوة بان احضر بين اهلي واخواني الذين عاشرتهم سبع سنوات وانا اودعهم فاقول حين تركت هذا البلد الغالي العزيز علي، قلت واودع اهلها في مجلس من مجالس العلم الذي كنت اشرك بان احاضر وبارك الله في البحرين من بلد بنهضتها الامجاد والعصر لقيت اهلا كراما قد نسيت بهم اهلي وولدي ما للبعد اتطبر قد عشت فيها من الاعوام اجملها فولت الخطوة سبع ما لها اثر كطرفة العين او كالبرق يعقبه حب الغمام وطيب الغيث ينهمر تركت فيها فؤادي وهو مقتطع مني وفي النيل ابنائي ومكتضر فلا اعيش بغير القلب ثانية ولا اعيش بغير النيل انحسر هادان قطران عشت الدهر بينهما فلا السنون ولا التاريخ يدخر مني السلام اليكم كل اوينة وللدعاء بغيب فهو مدخر القى به الله في اكراي مغطبطا ولا نزود إلا ما به الأخر. وها هي قصيدة متواضعة أضعها بين أيديكم وقد استمعتم إلى أن المسلمين ما أصابهم من تشتت وتمزق وانتقاص أراضيهم إلا ببعدهم عن كتاب الله عز وجل. ولا يمكن أبدا أن تكون حضارة للمسلمين إلا بالإسلام فلم تكن البابلية أو الآشورية أو الفرعونية نتغنى بها حضارة وإنما لا بد أن نتغنى بالإسلام ردد بصوتك واذكر عصر من كانوا طالت عليهم جهالات وحسانوا يسود فيها ظلام الشرك منحرفا عن الصراف وللشيطان اعوان وذكر ماس في صبح وامسية عما احل بها ظلم وبهتان فعاهل الفرس كسرا وهو منكسر اذا ذكت برباض القصر ميران وقيصر الروم يعمي الناس في قحة عن الهدى ويضل الناس رهبان وقد حمل الكفر والتثليث منتهكا قدس الحنيفة مال الكفر اركان لو كان عيسى مقيما بينهم لفك لربه القص مال الرب اقران هل الفدا دارئ ذنب العصاف ولم تكن لهم سكر بالضنك الوان بل المعابد اسواق لاضحية تكر بالذنب هل للصك وفران لم يحمل الاسم عبد ما له صلة بمذنب مذنب فناس عدان وكل نفس لها رهن بما كتبت خيرا يعود لها يزكو ويزدان وعندنت بحر إِثْمِ البغي واغترفت من غيه فجزاء الاسم ميران أوصى النبي لأبناء وعثرته يوم التناد فلا أهل وخلان وكل فرد اتى برا وصالحة له من الحق تيسير ورضوان وان حست بكؤوس الشر آثمة جزاؤها العدل تعذيب وحرمان لم ينتفع اهل نوح منه حين جنوا كفرا ذميما وهم للهدي عصيان وتلك آسية بالله مؤمنة وما لفرعون بعد اليم طغيان هذا هو الحق ما للحق احجية مثل الصباح الذي يرجوه واثنان اتا به المصطفى في ليلة نزلت فيها الملائك هم للروح اعوان يهللون بذكر الله خاشعة لها البطائر والآفاق آذان آياته نزلت من سدة عظمت نور من الله يتلى وهو قرآن والهاشمي الذي قد عم رحمته في العالمين وخير الرسل إنسان صبح الدجا وَحَيَاةُ النَّاسِ إِذْ جَمَعَتْ شَتَّى الشِّبَاكِ ضُرُوبًا وَهِيَ أَلْوَانُ وَأُسْوَةٌ وَشَفِيعُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ يَوْمَ النُّشُورِ فَمَا لِلْبَعْثِ نُكْرَانُ إِنَّ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ النَّبِيُّ بِهِ رُوحًا لَنَا وَهُوَ فُرْقَانٌ وَتَبْيَانُ بغيره قصت الاكباد وانصرفت عن ربها. وتولى الناس شيطان يوحي اليهم بنهج خاب مصدره. لم يستقر به امن وايمان. نرى الجرائم يزداد البلاء بها. من كل لون بها هم واحزان. نراه يقرأ في حفل كاغنية يشجو بها القين صوتا وهي الحان لم يخشع الناس في حزن لقارئه وهم لسمع الهدى صم وطوان ساد الاوائل في الغبراء ما لعبت بهم هواجث اسم وهي ميدان كانوا من الليل رهبانا تفيض لهم دمع من العين خوفا وهي يقضان. فيقرؤون كتاب الله خاشعة له القلوب يروى منه صديان. وفي الصباح على خيل مطهمة. الى العدو جهادا فيه غفران. فيجعلون قلوب الناس نبع هدى من الفضائل. بل حب وايمان يحررون شعوبا طال طراها من الظلوم دهورا وهو سجان وحل في كل سق مسجد صبحت منه المآذن بالتكبير سجان واصبح الناس في امن وفي ومرحمة واصبح الناس في امن ومرحمة يضلهم من سراج العدل فرقان وعقبل الغيب يروي من به ضمع وفي كتاب الهدا وفي كتاب الهداري وقربان فيه الشفاء الى الدنيا باجمعها وللعلوم ينابيع وعرفان لم يستطل لذرى الاسلام مغربهم ولا من الشرق أعلام وسيجان ولا الفراعنة الافذاذ قد صنعت من الحضارة انجادا لها شان هل التماثيل والاهرام تمنعنا علو الشماء لما نسمو ونزدان وهل بنت رجلا جما فضائله تعنوا له بجمال الصبع ازمان يجود بالروح للتوحيد مكرمة ويبتغى من وراء البذل رضوان فقل من راح للاهرام يرفعها هذا التعصب للاحجار بهتان وكيف اعزى الى قوم وقد سعرت بهم جهنم والتعذيب الوان وانما نسب الاسلام منبعه وبالأخوة لا بالصرب احصانه هو الهدى لجميع الارض قاطبة وللحياة به روح وشريان لم ترتفع لصلاح الدين رايته على الصليب ولم يذكر له شان إلا بنصر كتاب الله يرفعه فوق الشموس وللقصاص بنيان وسيف قض ينادي فوق قاهرة واحر باه فالاسلام خذلان فضم كل بقاع الارض مسلمة وعين جالوت فيها النصر رجحان هزيمة لهلاك يا لها عجب صداها الى الاجيال ازمان. فلا التعصب للاعراب مذهبنا. ولا التغني بالاجناس اوطان. ولا اشتراكية نعزى. وقد مزجت فينا الدماء من الاسلام طوفان. ولا لقومية سلقت عقائدنا. فكلها همل والحق برهان. فهم لحرب كتاب الله ديدنهم كأنه مرض يرضي وتعبان لقد هزنا ويا للعار ما فتئت فينا صروف واحداث واشجان ضاعت فلسطين ضاعت فلسطين بل ضاعت مهابتنا هليس فينا ضلالات وبهتان لا تذكرني مأساة أنجلس ومن لها غور وأحقان وللعدو عيون في طرستنا فضم مأساة والخلف إذعان نفسي تذوب أسا والقلب يجرحه مما عدا ببلاد الشام طغيان فأين مصرى رسول الله قد وطئت به ليحود فهل للحق اعوانه? يحيون عهد فتح الصين منتصرا وحسرتاه فهم شتى وحملان وقد تمادى عدو الله يرهبنا في كل باع به التوحيد اركانه. والمسلمون بهم خلف وتفرقة قد فرقتهم حزازات وعدوان سالارض لبنان ماذا قد هاك به من التفتت فالتمزيق خزلان وفي الخليج به حرب متعرة بين الشقيقين ما في الدين ابغان كلاهما طعنا من طعنة دمنا من اليهود فهم رقط وذئبان لا يستفيد من التتبير غير خنا له من المكر ما يمليه سرحان والذئب يرصد شاتا لا رعاة لها وليس للذئب فتك وهي قطعان وفتية الحق لا تكتو ضمائرهم عن الهدى وجهاد البغي قربان دارت على عسكر للروس دائرة ولحدهم بسعير النار افغان هيا بنا فكتاب الله يجمعنا فلم يكن بسوى الاسلام سلطان نجمع الناس من عجم ومن عرب فكلنا في رحاب الله اخوان ونستعيد من الماضي حضارتنا من الشريعة لا قول واوزان ونسترد بلادا تاغاصبها من ارضنا ما لها جند ورعيان ولم يكن عيدنا عيدا يجمعنا على المصرة لا بالقول الحان الا اذا ارتفعت للجين رايته في كل شبر من الغبراء قرآن. والسلام عليكم ورحمة الله.